قلب الموج مع صوت شبيبة. لو ما, ما بتموت من الموت صوت شبيبة. لو ما ما بتموت يا الشابيب من قلبك عد اسمع صوت الشابيه ولو مات الموت ما والahanوان الخبيبة الفنان شكلها الشابئة المؤمن العنوار الخبيبة الفنان شكلها الشابئة الفلوس التجون والحم مكشافرة والبحر الهادر والبولاد السابرا الفلوس التجون والحم مكشافر الشبيب بقوه وكبار ما تسمع صوت الشبيبه نور منور حي الله الشبيبه وسط الطاير حي بنود رجال بس شفال هذيبه صوت الطال للاجيال ذابيبه بنود رجال بس في هذيبه صوت الطال للاجيال ذابيبه رحنا حيفين يا فلسطين شاميره وهدا ريحين بالملايين شاميره رحنا يا فلسطين شاميره وهدا ريحين kun on في kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin